أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الخاقة وما أدراك ما كذبت ثمود وعادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثمود فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ خُسُومًا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 فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة الرابيه ان لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعل لكم تذكره وتعيرا أذن واعيه فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقولها امقراؤ كتابي اني ظننت اني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية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 وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم